ل تجد أَشَدد سِعََاوَةً للَّذينَ آمنُ اليهودَ وََّذِينَ أَشَكُ وَل تَجدَّ أأَقرَْبَهُم م وََّتَ للَّذينَ آمنُوا الذيينَ قالوا إ نَصَاح ذَكَ بأََّ منِنهُ قِيسينَ وَُحبَانَ وَأَهُ لا يَستَْكذِرون.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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فايوب قسماني بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا الا من الاثمين فان عتر على انهما استحق اثما فآخران يقومان, فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيُقمانان باللهِ شههدت نَا أحقّ منِ شهادتهماَا وما كَدن إ إ ل منِنَ الظالمين ذلك أدن أيأتُ بالالشهادة على وجهه أَْ يخافُواأَ يخافوا أن تُرد أيمانٌ بعد أيمانهم وَاتقُ اللهه وَسممعع والله لا يَحدٍ قوَوْمفاسِقين.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 وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرع الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني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 إذ قال الحواريون يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ إِنَّكُمْ تَسْتَضْعِفُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَرْغَبُونَ فِي مَأِدَةٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا سَأَلْتُمْ بِهِ أَنتُمْ تَسَأَلُونَ ۖ وَمَا سَأَلْتُمْ بِهِ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 وَلوونَ الزلن عَلَيك كتابًا فيِي قِرباس فَلََسُوه بأَيذهِمْ لَقال الذينَ كَفرَوا لَقال الذيينَ كفرَرُوا إنه إِلا صِحرُ مُبين وَقالوا لَ ل أُنزِل عَلَْهِ ملك وَلَو أنزَلناَا ملك ل قضِيَ الأمرُثُم م لا يُظرون وَلَو جَعَنهُ لك ل جعلنهُ رَجناَا وَلَ بَسْنَ عَلَهِمَّا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 قُلْ إني أُمِرْتُ أن أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إني أَخَافُ إن عَصَيْتُ رَبِّي عذاب يَوْمٍ عظيم مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَانِكَ الْفَوْزُ المبين وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ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 قُل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقنون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا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 والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون